وَلَدَتْ خُولُفِئُ مِمَّنْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ فِئْنَا ذِكْرُ لَمَّا قَدْ خَلَتْ ۚ أُمَّن تَلَعْنَتْ أُخْتَهَا كلما دخلت امه لنت عانت اختها فاذا الذر كو فيها جميعا قالت اخرام لولم قم أَلَن تَخْرُجُمْ لِأُولَئِكَ رَبَّنَا أُولَئِكَ ظَالِمُونَ فَأَتِ جَمْعَ عَذَابٍ ضَعْفًا مِنَّا قُل لِّكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَا كُلُّ تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَئِكَ لِأُخْرَانِهِمْ فَمَا كَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يا لِجَلَ الجَمَلُ فِي سَمِّ الخِيَاطِ وكَذَلِكَ كَانَ جَزَاءُ الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدوره نجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لها نَنْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ آدَنَ الله لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموا